ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا اي يسن من المحيط من نسائكم ان كتبتم فعده ثلاثه اشهر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 ومن يتق الله يكف عنه سيئاته ويعظم له أجرا